جمع من المؤمنين امعانا في التشهير بهما وردعا لهما ولغيرهما الزاني لا ينكح الا زانيه او مشركه والزانيه لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين لتفضيع الزنا ذكر الله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 والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم, فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون والذين يرمون بالفاحشة العفائف من النساء والأعفاء من الرجال مثلهن ثم لم يأتوا بأربعة شهود على ما رموهم به من الفاحشة فاجلدوهم أيها الحكام ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك الذين يرمون العفائف هم الخارجون عن طاعة الله إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إلا الذين تابوا إلى الله بعد الذي أقدموا عليه من ذلك وأصلحوا أعمالهم فإن الله يقبل توبتهم وشهادتهم إن الله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم ولولا تفضل الله عليكم أيها الناس ورحمته بكم وأنه تواب على من تاب من عباده حكيم في تدبيره وشرعه لعاجلكم بالعقوبة على ذنوبكم ولفضحكم بها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 لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا وقالوا هذا إفك مبين هل إذا سمع المؤمنون والمؤمنات هذا الإفك العظيم ظنوا سلامة من افتري عليه ذلك من إخوانهم المؤمنين وقالوا هذا كذب واضح لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فاذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون هل أتى المفترون على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها على فريتهم العظيمة؟ بأربعة شهود يشهدون على صحة ما نسبوا إليها فإن لم يأتوا بأربعة شهود على ذلك ولن يأتوا بهم أبدا فهم كاذبون في حكم الله ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم ولولا تفضل الله عليكم أيها المؤمنون ورحمته بكم حيث لم يعاجلكم بالعقوبة وتاب على من تاب منكم لأصابكم عذاب عظيم بسبب ما خطتم فيه من الكذب والافتراء على أم المؤمنين إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم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 ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم وهلا إذا سمعتم هذا الافك قلتم ما يصح لنا أن نتكلم بهذا الأمر الشنيع تنزيها لك ربنا هذا الذي رموا به أم المؤمنين كذب عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أَبَدًا إن كنتم مؤمنين يذكركم الله وينصحكم أن تعودوا لمثل هذا الافك فترموا بريئا بالفاحشة إن كنتم مؤمنين بالله ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم ويوضح الله لكم الآيات المشتمله على أحكامه ومواعظه والله عليم بأفعالكم لا يخفى عليه منها شيء وسيجازيكم عليها حكيم في تدبيره وشرعه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 إن الذين يحبون أن تنتشر المنكرات ومنها القذف بالزنا في المؤمنين لهم عذاب موجع في الدنيا بإقامة حد القذف عليهم ولهم في الآخرة عذاب النار والله يعلم كذبهم وما يؤول إليه أمر عباده ويعلم مصالحهم وأنتم لا تعلمون ذلك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 في تزيينه للباطل ومن يتبع طرقه فإنه يأمر بالقبيح من الأفعال والأقوال وبما ينكره الشرع ولولا فضل الله عليكم أيها المؤمنون ما طهر منكم من أحد أبدا بالتوبة ان تاب ولكن الله يطهر من يشاء بقبول توبته والله سميع لأقوالكم عليم بأعمالكم لا يخفى عليه منها شيء وسيجازيكم عليها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 ولا يحلف أهل الفضل في الدين وأصحاب الساعة في المال على ترك إعطاء أقربائهم المحتاجين لما هم عليه من الفقر من المهاجرين في سبيل الله لذنب ارتكبوه وليعفوا عنهم وليصفحوا عنهم ألا تحبون أن يغفر الله لكم ذنوبكم إذا عفوتم عنهم وصفحتم والله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم فليتأس به عباده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 فكل ما يصدر عنه من خبر أو وعد أو وعيد حق واضح لا مرية فيه الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون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 يغفر بها ذنوبهم ولهم رزق كريم وهو الجنة ولما كان الاطلاع على العورات سببا لإثارة الشهوة المؤدية إلى ارتكاب الزنا المذكور في بداية السورة أمر الله بالاستئذان على البيوت حماية للنظر من الاطلاع على العورات فقال يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بشرعه لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأذنوا ساكنيها في الدخول عليهم وتسلموا عليهم بأن تقولوا في السلام والاستئذان السلام عليكم أأدخل ذلك الاستئذان الذي أمرتم به خير لكم من الدخول فجأة لعلكم تتذكرون ما أمرتم به فتمتثلوه فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى حتى يؤذن لكم وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم والله بما تعملون عليم فإن لم تجدوا في تلك البيوت أحداً فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم في دخولها ممن يملك الإذن وإن قال لكم أربابها ارجعوا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 ولما كان النظر بريدا إلى الزنا، أمر الله بغض البصر للوقاية منه، فقال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون،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 ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن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 وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقل للمؤمنات يكففن من أبصارهن عن النظر إلى ما لا يحل لهن النظر إليه من العورات ويحفظن فروجهن بالبعد عن الفاحشة وبالستر ولا يظهرن زينتهن للأجانب إلا ما ظهر منها مما لا يمكن إخفاؤه كالثياب وليضربن بأغطيتهن على فتحات أعلى ثيابهن ليسترن شعورهن ووجوههن وأعناقهن ولا يظهرن زينتهن الخفية إلا لأزواجهن أو آبائهن أو آباء أزواجهن أو أبنائهن أو أبناء أزواجهن أو إخوانهن أو أبناء إخوانهن أو أبناء أخواتهن أو نسائهن المأمونات مسلمات كن أو كافرات أو ما ملكنا من العبيد ذكورا أو اناثا أو التابعين الذين لا غرض لهم في النساء أو الأطفال الذين لم يطلعوا على عورات النساء لصغرهم ولا يضرب النساء بأرجلهن قصد أن يعلم ما يسترن من زينتهن مثل الخلخال وما شابه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون مما يحصل لكم من النظر وغيره رجاء أن تفوزوا بالمطلوب وتنجوا من المرهوب ولما كانت العنوسة سببا من أسباب انتشار الزنا أمر الله بإعانة الأيام على النكاح فقال وانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وزوجوا أيها المؤمنون الرجال الذين لا زوجات لهم والحرائر التي لا أزواج لهن وزوجوا المؤمنين من عبيدكم ومن امائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله الواسع والله واسع الرزق لا ينقص رزقه إغناء أحد عليم بأحوال عباده ولما أمر الله المؤمنين بتزويج الأيام أمر الأيم أن يستعف إذا لم يجد ما يتزوج به فقال وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله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 ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا اللي عرض الحياه الدنيا ومن يكره فان الله من بعد اكراهه غفور رحيم وليطلب العفه عن الزنا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 كما فعل عبد الله بن ابي بأمتيه حين طلبتا التعفف والبعد عن الفاحشة لتطلبوا ما تكسبه بفرجها ومن يجبرهن منكم على ذلك فإن الله من بعد الإجبار لهن غفور لذنبهن رحيم بهن لأنهن مكرهات والإثم على مكرههن ولقد أزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم ومثل من, من قبلكم وموعظة للمتقين ولقد أنزلنا إليكم أيها الناس آيات واضحات مفصلات الحق من الباطل وأنزلنا إليكم مثلا من الذين مضوا من قبلكم من المؤمنين والكافرين وأنزلنا عليكم موعظة يتعظ بها الذين يتقون ربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه الله نور السماوات والأرض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 ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم الله نور السماوات والأرض وهادي من فيهما مثل نوره سبحانه في قلب المؤمن كقوه في حائط غير نافذة فيها مصباح المصباح في زجاجة متوهجة كأنها كوكب مضيء كالدر يوقد المصباح من زيت شجرة مباركه هي شجرة الزيتون الشجرة لا يسترها عن الشمس شيء لا في الصباح ولا في المساء يكاد زيتها لصفائه يضيء ولو لم تمسسه نار فكيف إذا مسته نور المصباح على نور الزجاجة وهكذا قلب المؤمن إذا أشرق فيه نور الهداية والله يوفق لاتباع القرآن من يشاء من عباده ويبين الله الأشياء بأشباهها بضربه للأمثال والله بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها يسبح له فيها بالغدو والآصال يوقد هذا المصباح في مساجد أمر الله أن يعلو قدرها وبناؤها ويذكر فيها اسمه بالأذان والذكر والصلاة يصلي فيها ابتغاء مرضات الله أول النهار وآخرة رجال لا تلهيهم تجاره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 والذين كفروا أعمالهم كسراب ب بقيعة يحسبه الضمآن ما يحسبه الضمآن ما حتى إذا جاءه لم يجده شيئا لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب والذين كفروا بالله أعمالهم التي عملوها لا ثواب لها مثل السراب بمنخفض من الأرض يراه العطشان فيظنه ماء فيسير إليه حتى إذا جاءه ووقف عليه لم يجد ماءا وكذا الكافر يظن أن أعماله تنفعه حتى إذا مات وبعث لم يجد ثوابها ووجد ربه أمامه فوفاه حساب عمله كاملا والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللج يغشاه موج من فوقه موج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 ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور او اعمالهم مثل ظلمات في بحر عميق يعلوه موج من فوق ذلك الموج موج اخر من فوقه سحاب يستر ما يهتدي به من النجوم ظلمات متراكم بعضها فوق بعض اذا اخرج من وقع في هذه الظلمات يده لم يكد يبصرها من شدة الظلمة وهكذا الكافر فقد تراكمت عليه ظلمات الجهل والشك والحيرة والطبع على قلبه ومن لم يرزقه الله هدى من الضلالة وعلما بكتابه فما له هدى يهتدي به ولا كتاب يستنير به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 ألم تعلم أيها الرسول أن الله يسبح له من في السماوات ويسبح له من في الأرض من مخلوقاته وتسبح له الطيور قد صفت أجنحتها في الهواء كل من تلك المخلوقات علم الله صلاة من يصلي منها كالإنسان وتسبيح من يسبح منها كالطير والله عليم بما يفعلون لا يخفى عليه من أفعالهم شيء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 ألم تر أن الله يسجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما, ثم يجعله ركاماً فترى الودق يخرج من خلاله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 التي تشبه الجبال في عظمتها قطعا متجمدة من الماء كالحصى فترى المطر يخرج من داخل السحاب وينزل من جهة السماء من السحاب المتكاثفة فيها التي تشبه الجبال في عظمتها قطعا متجمدة من الماء كالحصى فيصيب بذلك البرد من يشاء من عباده ويصرفه عمن يشاء منهم يكاد ضوء برق السحاب من شدة لمعانه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لاولي الأبصار يعاقب الله بين الليل والنهار طولا وقصرا ومجيئا وذهابا إن في ذلك المذكور من الآيات من دلائل الربوبيه عظه لاصحاب البصائر على قدرة الله ووحدانيته والله خلق كل دابه مما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 إذا هم معرضون عن حكمه لنفاقهم وان يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعينين وإن علموا أن الحق لهم وأنه سيحكم لصالحهم يأتوا إليه منقادين خاضعين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 ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون ومن يطع الله ويطع رسوله ويستسلم لحكمهما ويخف ما تجره المعاصي ويتق عذاب الله بامتثال أمره واشتناب نهيه فأولئك وحدهم هم الفائزون بخيري الدنيا والآخرة وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون وحلف المنافقون بالله أقصى أيمانهم المغلظة التي يستطيعون الحلف بها لئن امرتهم بالخروج الى الجهاد لا يخرجون قل لهم ايها الرسول لا تحلفوا فكذبكم معروف وطاعتكم المزعومه معروفه والله خبير بما تعملون لا يخفى عليه شيء من اعمالكم مهما اخفيتموها قل اطيع الله واطيع الرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ قُلْ أَيُّهَا الرَّسُولُ لِهَؤُلَاءِ الْمُنَافِقِينَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ في الظاهر والباطن فإن تتولوا عما أمرتهم به من طاعتهما فإنما عليه هو ما كلف به من التبليغ وعليكم أنتم ما كلفتم به من الطاعة والعمل بما جاء به وإن تطيعوه بفعل ما أمركم بفعله وبالكف عما نهاكم عنه تهتدوا إلى الحق وليس على الرسول إلا البلاغ الواضح فليس عليه حملكم على الهداية وإجباركم عليها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 وعد الله الذين آمنوا منكم بالله وعملوا الأعمال الصالحات أن ينصرهم على أعدائهم ويجعلهم خلفاء في الأرض مثل ما جعل من قبلهم من المؤمنين خلفاء فيها ووعدهم أن يجعل دينهم الذي ارتضاه لهم وهو دين الإسلام مكينا عزيزا ووعدهم أن يبدلهم من بعد خوفهم أمانا يعبدونني وحدي لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد تلك النعم فاولئك هم الخارجون عن طاعه الله واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون وادوا الصلاه على اكمل وجه واعطوا زكاه اموالكم واطيعوا الرسول بفعل ما امركم به وترك ما نهاكم عنه رجاء ان تنالوا رحمه الله لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير لا تظنن أيها الرسول الذين كفروا بالله يفوتونني إذا أردت أن أنزل بهم العذاب وماواهم يوم القيامة جهنم ولساء مصير من جهنم مصيرهم ولما ذكر الله من قبل أحكام استئذان الأحرار البالغين ذكر هنا أحكام استئذان العبيد والأحرار غير البالغين والأطفال إذا بلغوا فقال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 طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم يا أيها الذين آمنوا بالله وعملوا بما شرعه لهم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 والقواعد من النساء إلَّا تِلَا يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِ النَّجُنَاحُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ النَّجُنَاحُ أَيَّضَعْنَ ثيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَة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 وأن يتركن وضع تلك الثياب خير لهن من وضعها إمعانا في الستر والتعفف والله سميع لأقوالكم عليم بأفعالكم لا يخفى عليه شيء من ذلك وسيجازيكم عليها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 بمثل هذا التبيين المتقدم في السورة يبين الله الآيات رجاء أن تعقلوها وتعملوا بما فيها ولما ذكر الله الاستئذان عند الدخول ذكر الاستئذان عند الانصراف فقال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 قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ وَحْدَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ خَلْقًا وَمُلْكًا وَتَدْبِيرًا يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ أَيُّهَا النَّاسُ عَلَيْهِ مِنَ الْأَحْوَالِ لا يخفى عليه منها شيء ويوم القيامة حين يرجعون إليه بالبعث بعد الموت يخبرهم بما عملوا من أعمال في الدنيا والله بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء في السماوات ولا في الأرض